شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله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 قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤذرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الله أكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده أبدا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر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 ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر الله أكبر, أكبر سمع الله لمن حمده أبدا ولك الحافظ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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم <ورحمة> الله الله الله <أكبر> الحمد لله رب <العليم>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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده أبنا ولك الحمد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 تعدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألنا كربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا اللهم أنت أحق من عبيد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي وأجود احمد من سئل واكرم من اعطى انت الاحد لا شريك لك وانت الواحد لا ند لك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر كل شيء هالك الا وجهك اقرب حفيظ وادنى شهيد حلت دون النفوس واخذت بالنواصي وكتبت الآثار، ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه والحلال ما احللت والحرام ما حرمت والخلق خلقك والامر امرك والشرع شرعك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 ان هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لك اسلمنا وبك امنا وعليك توكلنا وإليك حاكمنا وبك خاصمنا وإليك أنبنا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 سبحانك ربنا ما احلمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك وما شكرناك حق شكرك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا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 اللهم في هذه الليله الشريفه وفي هذا البلد الحرام والمسجد الحرام وفي ثلث الليل الاخر حيث يتنزل ربنا سبحانه نزولا يليق بجلاله وعظمته فيقول هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه اللهم انا ندعوك فاجبنا واعطنا اللهم انا ندعوك فاجبنا واعطنا ونستغفرك فاغفر لنا ونتوب اليك فتب علينا اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها واولها واخرها وعلانيتها وسرها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 يا ذا العطاء والفضل والمنة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم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 وعملاً بارا اللهم انا نسالك عيشه نقيه وميته سويه ومردا غير مخز ولا فاضح اللهم انا نسالك ايمانا نقتدي به ونورا نهتدي به ورزقا حلالا نكتفي به اللهم اجعلنا اغنى خلقك بك وافقر عبادك اليك وهب لنا غنا لا يطغينا وصحه لا تلهينا واغننا اللهم بفضلك عمن عن اغنيته عنا واجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتوفنا وان ترض عنا غير غضبان الله توفنا عنا غير غضبان وألحِقنا بالصالحين واجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك نعيما لا ينفد وقُرة عين لا تنقطع ونسألك لذَّة النظر إلى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله اللهم اكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اكرمنا بشفاعته والسلام عليه واوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفه شربه لا نظما بعدها ابدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح إمتنا ولا تأمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفق عبدك خادم الحرمين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 وسنه رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رحمه على عبادك المؤمنين الهنا الهنا الهنا عظم الخطب واشتد الكرب على كثير من اخواننا المسلمين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود المعتدين المحتلين الهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست اسماءك نسالك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ان انقذ المسجد الأقصى من رجس اليهود المعتدين اللهم اجعله شامخا عزيزا الى يوم الدين اللهم اكرمنا بالصلاه فيه اللهم اكرمنا بالصلاه فيه قبل الممات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر اخواننا في غزه وامنحهم التوفيق والتمكين والعزه يا ذا الجلال والاكرام اللهم وأن كل إخواننا المظلومين في بلاد الشام اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام إلى من تكلهم الهنا إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم إن لم يكن بك غضب علينا وعليهم فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا نعوذ بنورنا وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره اي حل بنا سخطك او ينزل علينا غضبك لك العتبه حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم كل اخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان اللهم كل اخواننا في العراق اللهم اللهم اجعلهم على كتابك محكمين ولسنه نبيك صلى الله عليه وسلم متبعين وهيئ لهم من يحكمهم بالكتاب والسنه يا ذا العطاء والفضل والمنه يا رب العالمين الهنا هؤلاء عبادك هؤلاء عبادك نصب وجوههم اليك ورق, ورق ضعوا كف الضراعه اليك في هذه الليله المباركه اللهم نثر لنا في ليلتنا هذه اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليله المباركه الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا ذا الجلال والاكرام الهنا نسالك مساله المساكين تعلم مكاننا تعلم حالنا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من امورنا نحن الفقراء البؤساء اليك المفتقرون اليك يا ذا الجلال والاكرام نسالك مساله المساكين نسالك مساله من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم رأت لك عيونه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 في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم من ارادنا واراد ديننا واراد بلادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء اللهم ارفع الفقر عن المسلمين والجهل عنهم والمجاعه عن ديارهم يا ذا الجلال والاكرام واجمعهم على الكتاب والسنه ووحد صفوفهم والف قلوبهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم احفظ بلادنا بلاد التوحيد والسنه والحرمين الشريفين اللهم من ارادها يسوء فرد كيده عليه ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم ارزقهم الوسطيه والاعتدال يا ذا العظمه والعزه والجلال اللهم احفظهم من الافراط والتفريط يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصح اللهم اصلح نساء المسلمين اللهم زينهن بالعفاف والاحتشام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اصلح وسائل الاعلام اللهم اصلح وسائل الاعلام ومناهج التعليم في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعد علينا رمضان اعواما عديده وأز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 وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الابار وَصَلِّ عليه ما تعاقب الليل والنهار وَصَلِّ عليه وعلى المهاجرين والانصار والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين